الحمد لله العلي له علو الذات وعلو القدر واسع الرحمة شديد العقاب عالي القهر إليه يرجع كل الأمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من وحده فاز ومن أشرك به في خسر وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نبي رحيم وعبد كريم وخير من أدخل القبر صلى الله عليه وسلم عدد أوراق الشجر وماء القطر ورضي الله عن آله وأصحابه أهل التقى وسلامة الصدر أما بعد فيا عباد الله حققوا التوحيد وكونوا من المتقين واذكروا الله ولا تكونوا من الغافلين فإن ربكم قال لكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال لكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا عباد الله عباد الله كان الصحابي الجليل والخليفة الراشد والمبشر بالجنة والذي تستحي منه الملائكة عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال إن القبر أول منازل الآخرة فإن جاء منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه عباد الله إن القبر مسكن كل إنسان ولابد وفيه حياة برزخية وفيه نعيم وفيه عذاب فبعض المقبورين ينعمون في قبورهم وبعض المقبورين يعذبون في قبورهم ولذا شرع للمؤمن أن يستعيذ بالله من عذاب القبر في أوقاته عموما وفي آخر صلاته خصوصا فاللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر عباد الله وإن هناك أعمالا صالحة تدفع عن المؤمن عذاب القبر بإذن الله حيث ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى الرجل في قبره فإذا أتي من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن وإذا أتي من قبل يديه دفعته الصدقة وإذا أتي من قبل رجليه دفعه المشي إلى الصلاة والمعنى يا عباد الله أن المقبور يؤتى بالعذاب في قبره فإذا أتي المؤمن بالعذاب في قبره من جهة رأسه من قبل رأسه دفعت تلاوة القرآن ذلك العذاب وقالت ليس من قبلي فإذا أتي بالعذاب من قبل يديه دفعت الصدقة ذلك العذاب وقالت ليس من قبلي فإذا أتي بالعذاب من قبل رجلي دفع مشيه إلى المساجد للصلاة ذلك العذاب وقال ليس من قبلي الله أكبر يا عباد الله ثلاثة من الأعمال الصالحة لو لم يكن من فضلها إلا هذا لكان حريا بالمؤمن أن يحافظ عليها وأن يحرص على أن يكون من أهلها ومن المكترين منها أولها تلاوة القرآن حيث أن المؤمن إذا كان مكترا من تلاوة القرآن ثم أدخل قبره كالحفرة الضيقة وأتي بالعذاب دفعت تلاوته للقرآن العذاب عنه والله يا عباد الله لو لم يكن لتلاوة القرآن من فضيلة إلا هذه الفضيلة لكانت كافية فكيف يا عباد الله والبركة كلها والخير كله في تلاوة القرآن فوالله ثم والله ما استجلب مؤمن بركة الله بأعظم من تلاوة القرآن أنت يا عبد الله إذا تلوت كتاب الله فلك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها ويرضى الله عنك ويذكرك لأنك تذكره وأما وأما الهاجر للقرآن فإنه يا عباد الله عري عن هذه الفضائل فالله الله عباد الله في تلاوة كتاب ربكم احرسوا على تلاوة القرآن ولا تكونوا له من الهاجرين وأما هذه الأعمال فهو الصدقة حيث أن المؤمن إذا كان يبقي من ماله شيئا بأن يتصدق به في سبيل الله فإن المال يا عباد الله إما أن يفنى وإما أن يبقى وإما أن يترك يقول الإنسان مالي مالي وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأبقى وما سوى ذلك تداهب وتاركه للناس بهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان المؤمن يتصدق في حياته ثم أدخل قبره وأتي بالعذاب في قبره من قبل يديه فإن الصدقة تدفع عنه ذلك العذاب ووالله لو لم يكن للصدقة من فضيلة إلا هذه لكانت كافية فكيف والصدقة كلها بركات الصدقة يا عباد الله تطفئ حر القبور كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ غضب الرب والصدقة تذهب الخطايا والصدقة يستضل بها المؤمن يوم القيامة والصدقة الجارية عمل باق بعد الموت الصدقة يا عباد الله كلها خير ووالله إن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده بل تزيده والمؤمن يا عباد الله إذا تصدق في يومه فاز بدعاء الملائكة حيث تقول الملائكة في كل يوم اللهم أعطي منفقا خلفا فلا تحرمن نفسك يا عبد الله من أن تتصدق في يومك بشيء ولو كان قليلا لتفوز بدعاء الملائكة وتدخل في هذا الدعاء العظيم وتحصل هذه البركات العظيمة والفضائل العظيمة فاتقوا الله عباد الله واخذوا ما أخبركم به رسول الله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 والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله إن ثالث الأعمال مشي الرجال إلى المساجد حيث أن الرجل إذا كان مشاء إلى المساجد في ليله ونهاره ثم مات وأدخل قبره وأتي بالعذاب من قبل رجليه فإن فإن مشيه إلى المساجد يدفع ذلك العذاب ولو لم يكن للمشي إلى المساجد من فضيلة إلا هذه لكان ذلك كافيا فكيف يا عباد الله ومشي الرجال إلى المساجد كله خير وبركة فالرجل إذا مشى إلى المساجد له بكل خطوة صدقه وترفع له درجة وتكتب له حسنة وتمحى عنه خطيئة ويكون في ضيافة الله كلما غدا إلى المسجد وكلما راح الله أكبر يا عباد الله إنها فضائل الواحدة منها تكفي المؤمن ليكون حريصا على أن يكون من أهل المساجد فالله الله معاشر الرجال كونوا من المصلين في بيوت الله واركعوا مع الراكعين كونوا من المشائين إلى المساجد وأما المرأة وأما المرأة فيجوز لها أن تمشي إلى المسجد بشرط أن لا تتزينوا وأن لا تتعطر والأفضل لها أن تصلي في بيتها فإذا صلت في بيتها رجي أن تكون صلاتها دافعة عنها العذاب في قبرها ألا فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن نطيب حياتكم في دنياكم وفي قبوركم وفي أخراكم إنما هو بالتوحيد وطاعة الله عز وجل فكونوا موحدين صالحين سابقين إلى الخيرات مسارعين إلى الخيرات لعلكم تفلحون عباد الله إن ربكم سبحانه وتعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا فاللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلمت سليما كثيرا اللهم وارزقنا حبه اللهم وارزقنا حبه اللهم وارزقنا حبه اللهم واجمعنا به في الفردوس الأعلى يا رب العالمين وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقب انتهى يا رب العالمين اللهم ارزقنا الإخلاص والاتباع اللهم ارزقنا الاخلاص والاتباع اللهم ارزقنا الاخلاص والاتباع ونعوذ بك يا ربنا من الرياء والابتداع ونعوذ بك ربنا من الرياء والابتداع ونعوذ بك ربنا من الرياء والابتداع اللهم بارك لنا فيما آتيتنا اللهم وزدنا من نعمك يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا واحفظ ولاة أمورنا واحفظ حدودنا واحفظ علماءنا واحفظ جنودنا واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم من كاد لبلادنا لبلاد التوحيد بعمل أو قول أو رسالة اللهم يا ربنا فكنا شره بما شئت يا رب العالمين اللهم احفظ بلاد الحرمين للمسلمين اجمعين يا رب العالمين اللهم اذل هذا الوباء اللهم ارفع هذا الوباء اللهم ارفع هذا الوباء ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار